نُبَيِّنُ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُظْلَمَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ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 ولا يظلمون فتيله انظر كيف يضترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم ترى الى الذين اوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا يهدي من الذين آمنوا سبيلاً